إِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَمَا نَحْنُ لَهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا مَا أَعْطَانَا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنُوهُ فِي الْعَذَابِ الْأَخِيرِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يتلو عليهم آياته e.g. and <laughs> you know yeah, yeah.